يجرح ويعصب يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان ربنا يجرح ويعصب تلاعوا ركاب السفينة أهاج عليهم البحر والأموال وألقيت كثير من أمتعتهم في الماء للتخفيف عن السفينة جرح أصبهم ولكن الذي جرح كان هو الله الحنون الطيب الشفوق الذي بهذا الجرح قاد أهل السفينة إلى الإيمان فصلوا ونظروا نزورا وزبحوا زبائح ودخلوا في الإيمان يبقى ربنا بيجرح وبيعصب. لما تلاقي السفينة اضطربت حواليك والأمواج هبت عليك ما تدقاش تقول يجرح ويعصب. لازم فيه فايدة معينة